تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخروا الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من يتخذ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا هاتي سيجعل لهم روحا من ود فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما اللدان وكم اهلكنا قبلهم ارون هل تحس منهم من احد هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا الله أكبر الله